تُنا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءُوهُ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قالوا إنا كنا ظالمين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 112. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 113. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير 115. منه خلقتني من نار وخلقته من طين 116. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 117. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قَالَ قال إنك من قَالَ 113. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم 112. ثم لآتينهم من بين وَمِنْ ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم قَالَ 113. قال اخرج منها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 فوسوس لهم الشيطان ليُبدي لهم ما يقولي عنهما من سوءاتهم وقال ما ناكما ربكما وقال ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. 117. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين 118. فدلاهما بغرور 119. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 117. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأكل لكما إن الشيطان لكما عذو مبين قالا ربنا ظلمنا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 112. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 113. <تصفيق> يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير 124. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون 125. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما 119. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 110. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 111. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 112. الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 113. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين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 آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا ولا إنه لا يحب المسرفين قل من حرَّم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق 119. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 119. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا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 114. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 115. <تصفيق> يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 119. يقصون عليكم فَمَنِ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فَمَنْأَظَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِآيَاتِهِ هُلَاءِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حتى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 119. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار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 جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجذي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجن 120. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار 121. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله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 111. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين 112. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب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 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسمائهم قالوا ما أغن عنكم جمعكم قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 120. أولئ الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة 121. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 111. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 112. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار 111. يغشي الليل النار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 112. ألا له الخلق والأمر 113. تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية 112. إنه لا يحب وَلَا 113. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين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 111. إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين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 119. أَن أن جاءكم ذكر من عَلَى على رجل منكم لينذركم 110. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق فَذَكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا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 112. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا يتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم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 رسلا به مؤمنون. قال الذين استكفروا إن من الذين آمنتم به كافرون. 112. فعقروا وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 113. فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 119. بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 111. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 112. وأمطرنا عليهم مطرا 113. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 114. وإلى مدين أخاهم شعيبا 119. قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا 113. قال أولو كنا كارهين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 وَأَسْعَى رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْمَاءَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون 113. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 114. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين 118. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما سَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا إِلَّا دلنا ما كانت السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مسأب أن الضراو السرا فأخذناه بعطتان وهم لا يشعرون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 112. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 113. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون 114. مكر الله 119. فلا مَكْرَ مكر الله إلا القوم الخاسرون 110. أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء بذنوبهم 112. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون 113. تلك القرى نقص عليك من أنبائها 114. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 119. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 110. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا لفاسقين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 112. فماذا تأمرون 113. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين 114. يأتوك بكل ساحر عليم 115. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن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 فَلَمَّا الْقَوْسُ حَرُّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَغَابُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تلقف مَا يَأْفِكُونَ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ 117. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا 112. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 113. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قَالَ سَأَرْبِطُ بِكُمْ أَيُّهَ الْعَدُوُّ وَكُم وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ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 119. لَا لا يعلمون 110. وقالوا مهما تأتنا به من آية فَمَا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا 118. والجراد والأمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 119. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عهد عندك لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُبْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هِنْبَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنقُصُونَ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 121. إن أولئك متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 122. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين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 111. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك 112. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَ وَخَرَمُ سَعِيقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 119. عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 112. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبقت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 113. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار 117. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 118. اتخذوه وكانوا ظالمين وَلَمَّا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 112. إن هي إلا بِهَا مَن بها من تشاء وتهدي من تشاء 113. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وَقْتُ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك 112. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّ يَالَذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عَنْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ الجِل يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُم عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ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 إن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمتي يهذون بالحق وبه يعبدون وقد طعناه مثنتا عشرة أسباطا أمما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 وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُسْكُنُ هَذِهِ الْقَرِيَةِ وَكُلُوا مِنْ هَאَحَيثُ شَرَّتُ وَكُلُوا حِطْقَةً وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَعْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 119. وكذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون 110. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ يَوْمِ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ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 117. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون 118.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 خذوا ما أتيناكم بقوتهم وذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم؟ قالوا بلا 119. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 110. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أَفَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَٱتْلُ عَلَيْهِم نَّبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنشَقَّ مِنَّا فَٱتبَعَهُ الشيطان فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ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 114. فقصص القصص لعلهم يتفكرون 115. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 116. من يهدي الله فهو وَمَن يُضْلِلِ الْفَأِلَاءَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ مَكَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا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 115. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 116. وذروا الذين يلحدون في أسمائه 117. سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة 112. يهدون بالحق وبه يعدلون كَذَّبُوا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 114. وأملي لهم إن كيدي متين 115. يتفكروا ما بصاحبهم من جن 112. إنه إلا نذير مبين 113. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اغترب أجلهم 112. فبأي حديث بعده يؤمنون 113. من يضلل الله فلا هادي له 114. ويذرهم في طغيانهم يعمهون 115. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو 116. فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهِ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ مَا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَمْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ 112. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 113. <تصفيق> ألهم أرجل يمشون بها 114. أم لهم أيدي يبطشون بها 115. أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها 117. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 118. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتغلى الصالحين والذين تدعون من لَهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُهُمْ إلَى الْهُدَا لَا يَسْمَعُ وَتَرَاهُمْ يَنظُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُنصُرُونَ 111. أذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 112. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم 112. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 113. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَوْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَقُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعُ وَخِفَةً وَذُنَّ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْغَافِلِينَ 119. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون 110. صدق الله العظيم